يُخَادعونَ اللهَّه والَّذينَ آمَنوا وَماَا يَخدَعون إِللاا آمفُسَهُم وَماَا يشعرون فِي قُلُ بِهِم رَضُم فَزَادَهُم اللَّهُ مَ رَضًا وَلَهُم عذاابُ أَلمم بِمَا كانَوا يَكذِبون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 الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء